إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إنساني مسلمان إنساني عاصي أيوك سيكوا باكثني أيوك سيكوا لرحمتي خواه مستغني اقلما لما أنك توبنا كي توبا كي أجر لما أن جع قل فيا يكى لك شكاث يا كا فيا يكى أجر لما كت مهربان أما أن كوا أزركادات كيدا زيادة كا وكان الصحابة من أحرس الناس على معرفة الأعمال صالحة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من النار صحاب كان كارزاي إخويا لي به أيا زاني برسيار نكر بزان كام كدوا وبرو جنة أنا كِدَ وَلَا لَعَاقِرِيْزَهُنَّ جَهَنَّمَ يَنْفَعُهُمْ يا زِيَادَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ الْذِّكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَبْحَثَ الصَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ